هو عشان أنا قلبي طيب تجرحوني واشتريكم وإنتو ببلش بتبعوني هو عشان أنا قلبي طيب تجرحوني واشتريكم a széia már nem is léte, már nem a szívemben. Én tulajdonában vagyok, és nem tudom, hogy صعب علي اي حد تاني والغلط على نفسي تاني عمري مرضى ورحمة قلبي اللي مات المرضى لا احد تاني لكن مش عيني رحمة مش عيني صعب علي اي حد تاني مش هكبر عقلي تاني ومش هسامح مش هجامل حد لا انا بقى جارح مش هكبر عقلي تاني ومش هسامح مش هجامل حد لا انا بقى جارح خلاص كفاية دي البداية صدقوني مش انتوا عايزين كده هاي الصعب علي اي حد تاني والغلط على نفسي تاني يا عمري وردك ورحمة قلبي اللي مات النار لا احد تاني مفي وش اي رحضة وش هاي الصعب علي اي حد تاني